ايكم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم إلا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 لا اِلَّا ان تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِنْ جُكِتُّم بَلْ أنت تُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ قَال يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadud wama li la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un a'attakhidhu min ريحه ان يريد الرحمن بضد ان يريد الرحمن بذل لا تغني عن شفاعتهم شيئا ولا ينقذ ان من اذا في إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين